بَل مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَاتَّقوفَ إِ اللهَّه يحبُ الْمُتَّقِيين إِ الذيينَ يَشْشتَرونَ بِعَْدِ الللههِ وَأَيمانَانِهِ مُثَمَنَ قللًَا أُل إِكَ لَا قلَا قلَهُم